قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأثرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من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 لقالوا إِنَّمَا سكرت أَبْصَارُنَا بل نَحْنُ قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيدناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقيل فيها رواسي وأن فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظر لي إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين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 قال ومن يقنف من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إن من الغابرين فلما جاء آل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا فالجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن 129. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع عدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 وَإِنَّ غَالِبَ سَبِيلٍ مُقِيمٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَهُم بِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يمئتون من الفبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي وَالْقُرْآنَ العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعفج ربك حتى يأتيك اليقين